ب ال الرحمانِ الحيم وَذِعَاتِ غرقَ وَ شطاتِ نَشْطى وَالسابِحاتِ سَبح فَسابِقاتِ سابق فَمدَّاتِ يَوْمَ ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا 119. قالوا تلك إذا كرة خاسرة 110. فإنما هي زجرة واحدة 111. فإذا هو هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب 114. اذهب إلى فرعون إنه طغى 115. فقل هل لك إلى أن تزكى 116. وأهديك إلى ربك فتخشى 114. فأراه الآية الكبرى 115. فكذب وعصى 116. ثم أدبر يسعى 117. فحشر فنادى 118. فقال أنا ربكم الأعلى 119. الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَذُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا 118. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 119. والأرض بعد ذلك دحاها 110. أخرج منها ماءها ومرعاها 111. والجبال 114. فإذا جاءت الطامة الكبرى 115. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 116. وبرزت الجحيم لمن يرى 117. 114. وآثر الحياة الدنيا 115. فإن الجحيم هي المأوى 116. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 117.